119. بسم الله الرحمن الرحيم 110. يا أيها المزمّل 111. قم الليل إلا قليلا 112. نصفه أو ينقص منه قليلا 113. أوذر عليه ورتل القرآن ترفيلا 111. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا 112. إن ناشئة أَشَدُّ هي أشد وطأا وأقوى مقيلا 113. إن لك في النهار سبحا طويلا 114. واذكر اسم ربك وتبتل إليه رَبُّ رب المشرق والمغرب لا إِلَّا إلا هو فاتخذه وكيلا 115. واصبر على ما يقولون وهجرهم أجرا جميلا 116. وذرني والمكذبين أولي 114. إن لدينا أنكالا وجحيما 115. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما 116. يوم ترجب الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا 117. 124. أرسلنا رَسُولًا رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا 125. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا 117. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا 118. السماء منفطر به كان وعده مفعولا 119. إن هذه تذكرة فمن شاء تَخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَقَائِمٌ فَامُمْنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يقدر الليل علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون من 117. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه